يوم ترون ترونا تذهل كل مضعاتنا ما اوات وتضع كل دانا حمل الحمل خا وتال الناس وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس ما يجادل في الله بغير المور ويتبع كل شيطان مريدا كُتِبَ عليه قتبا من تولاه فأنه فَإِنَّهُمْ يُضِلُّهُمْ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ السعير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 ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أَشُدَّكُمْ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكيلا ومنكم من يرد لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها, فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ونبقت اهتزت ورابت وأنبتت من كل زوج بهيج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 وَأَنَّ السَّاعَةَ أَمَاتِيَةٌ لَا رِيَبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ خَيَبَاتُ مَنْ فِي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 وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ لِطَمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو يدعو لمن ضره اقرب من نفسه لبئس المولى ولبئس النشئ ان الله يدخل الذين امنوا وعمل الصالحات جنات تجري, تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد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 وكذلك انزلنا المؤايهات بيننا وان الله يهدي من يري ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل الله اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيء شهيد. أَلَمْ تر أن الله يسجد لهم من في السماوات ومن في الأرض والشمس, والشمس وَالْقَمَرُ والقمر والنجوم وَالشَّجَرُ والشجر والدواب وكثير وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرُ الْحَقَّ عَلَيْهِ لَهَدَابٌ وَمَن يُغِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ان الله يفعل ما يساء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحبيب يصب من فوق رؤوسهم الحبيب يصر به ما في بطونهم والجنود ولهم قائم يوم الحديد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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 سواء العاكف فيه والباد وما يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَرَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَحِّرْ بيتي, بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّبِّينَ عن السجود واذن ثم على كل ضال من كل فج وعلى كل ضامر يَأْتِينَ من كل فجل عميق ليشهدوا منافع لهم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 فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور هنفاء لله. لله غير مشركين به.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 فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم وَالصَّابِرِينَ على مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ جَعَلُوا لَهُمْ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ مَا أذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والموتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لَكُمْ لتكبروا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ تكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خبان كفور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 ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينسوا عنا الله من ينصره ان الله لقوي عزيز <تصفيق> الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهض عن المنكر ولله عاقبه الامور وَأَنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَبُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ نُوْطٍ وَأَصْحَابُ مَدِيَنٌ وَكَذَّبَ مُوسَى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكنا وهي ظالمة فهي خراوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب وَلَا إِنْ الله اللَّهُ عَدَهِ وَإِنَّ يَوْمَاً ربك رَبِّكَ كَأَلْثِ سَنَةٍ مِّنَّا تَعُدُّونَ وكاي من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها وإلي المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا مجادلين اولئك اصحاب الجحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فينسخ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يحكم ثم يحكم الله والله حكيم كيم ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم فتنة للذين في قلوبهم مرضوا قلوبهم. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا بك فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في من يتنمن حتى حتى يأتيهم الساعة او أو يأتيهم ما يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذابٌ أليم والذين هاجموا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم بانك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بِأَنَّ الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سبيع بصير ذلك بأن الله هو الحق هُوَ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به عن وما للظالمين من نصير واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في يشوه الذين كفروا كانون يسطعون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعونا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 ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يا لم ما بين ايديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور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 من لا تأبيكم إبراهيم هو سمع من قبل وفي هذا. وفي هذا المال يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصنوا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير